بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب الناس ملك الناس اله الناس, الناس بسم الله الواحد الاحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد احمدك ربي حق حمدك واشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك في ملكك خلقتنا من العدم وانعمت علينا بنعمة الوجود مصداقا لقول ربنا في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كنا أمواتا يعني عدما فأحيانا الله يبقى لنا موتة وأدي حياة ولنا موتة التي ننتظرها ثم الحياة في الآخرة مزاقا لقول ربنا في سورة غافر وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل خلقنا الله من العدم وأنعم علينا بنعم كثيرة قال عنها في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وأكدها في سورة النح عندما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم لكن إخواني أحبابي كل النعم مصيرها إلى الزوال وتبقى النعمة الوحيدة التي من الله عز وجل بها علينا ألا وهي نعمة الإسلام أن جعلنا مسلمين صدق الله القائل تبارك وتعالى سورة المائدة في أولها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمي ولا نعمتي نعمتي ولو قال نعمي لصدق وأتممت عليكم نعمتي اللي هي ايه ورضيت لكم الاسلام دينا كما قال في سورة الانعام فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام وكما قال في سورة الحجرات يمنون عليك ان اسلموا فاخرها قل لا تمن علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين وكما قال في سورة الزمر أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين نسأل الله عز وجل أن نحيا جميعا على الإسلام اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام وحشرنا في زمرات المسلمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام على كل حال وحين اللهم امين امين امين احمدك ربي حق حمدك واشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك في ملكك واصلي واسلم وابارك على صفوة خلق الله على سيد الاولين والاخرين على الرحمة المهدا الى الخلق اجمعين فكما من الله تبارك وتعالى علينا بنعمة الاسلام من علينا بنعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرسولنا نعمة بعد نعمة الإسلام قال الله عز وجل سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعني أم من أنفسهم يعني بشر مثلهم ليس ملكا سيد رسول الله بشر عليه الصلاة والسلام بشر زينا بالضبط آخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر بس ايه يعني مثلكم بس ايه يوحى الي انما الهكم اله واحد فرسولنا يزعل ويتأثر قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون سورة الانعاب سورة الرعد اخرها ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه يعني بيتجوز ويخلف صورة الفرقان وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق الله زينا حتى بيقولوا ان المشي في الأسواق سنة حتى لو مش هتشتري حاجة يعني واحد يقول التاني ما تيجي كده نعمل سنة من سنن للأنبياء خد مراتك برضو ما تخافش يعني يعني يمكن واحد يقول لي بعدين هتفتح علينا الاخوات بقى وكل واحدة تقول لي بقول لك ايه النهاردة عايزين سنة الانبياء الله يكرمك نروح نتفرج في الاسواق و... لا ما انت خليك ذكي بقى انت لما تلاقي وقفت على حاجة وعجبتها ولا عجبتك عجبتك يعني عايزها يا حبيبتي آه اجيبك كل يوم تتفرجي عليها ولا تزعال ان شاء الله انما انس انك تشتري حاجة يعني فاذا رسولنا صلى الله عليه وسلم بشر زينا بالزبط علشان كده ربنا جعله قدوة في سورة الاحزاب لقد كان لكم في رسول الله ايه اسوة حسنة بس مش لايحد لمن كان يرجو الله واليوم الاخرة وذكر الله كثيرا فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي قال الله عز وجل في حقه سورة الى عمران لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يعني بشرا مثلهم ليس ملكا يتلو عليهم اياته قال لنا ويزكيهم يطهرهم ويعلمهم الكتابة الكتاب هو القرآن والحكمة ايه هي الحكمة السنة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين واضح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي حياكم الله وحيا الله جمعكم أسأل الله عز وجل الذي جمعني معكم في الدنيا على طاعته ان يجمعني معكم في الآخرة في رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم كما قال الله في سورة الشعراء وكل الشكر لله عز وجل ثم لمؤسسة حمد الخير لتحفيز القرآن وعلومه دوحة الخير لتحفيز القرآن وعلومه على هذه الدعوة الطيبة وشكر الله عز وجل لكل من رتب. لهذه اللقاءات ونحن في جمعية قطر نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا اخواني واحبابي موضوعي عن كما حدد الاخوة وكما قالوا ما انا مش عارف اقف هنا ولا اقف هنا هما ادنين عشان كده قلت تكمل طيب هنا بس اللي ظهر ده اوكي اللي هنا عن تربية الاولاد وتنشئتهم على حب الاقصى فانا هتكلم عن تربية الاولاد عموما والجزء الاخير نركز فيه على ازاي ننشئهم على حب الاقصى الحبيب تربية الاولاد الموضوع من اوله اولا نازم نستشعر أهمية الاولاد هل الاولاد دول مهمين؟ ومهم ان احنا نربيهم ولا الموضوع يعني يقول الله تبارك وتعالى سورة البلد لا اقسم بهذا البلد وانت حل عليه الصلاة والسلام بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فيك الله يقسم بالوالد والولد ومدام الله اقسم بالشيء يبقى الشيء ده مهم ولازم ناخد بنا منه لان الله تبارك وتعالى اقسم باشياء كثيرة يلفت انظرنا لما فيها من عبرة ومن عزة ولكن الخالق يقسم بما شاء من المخلوقات أما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق عشان ما يجيش واحد يجب أقول لك شوف ربنا فقال ليه طب انا ما جاه لفاقل ووالج وما والد وقال طب والشمس وضحاها والتين والزيتون الله لأنت إله الإله يقسم بما شاء من المخلوقات أما المخلوقات فلا تقسم إلا بالخالق وعندنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك حديث رواه أبو دو وحديث في صحيح مسلم من كان حليفا فلا يحلف إلا بالله فكل واحد يأخذ باله من الحتة دي ولو أنها مش موضوعنا لأن كتير من الناس يعودوا يحلفوا حتى أبوي شنب بأمي وطربة جدي والعيش والملح أكون على دين النصارى على الحرم من ديني على الحرم من دين محمد وحياتك عندي إن شاء الله عدمك الله له طب وليه والنساء عندهم بتاعدة يمين غريب كده تقول له حياتك عندي يختي وشب شب أم عبده فإن الحقيقة مش عارف مين أم عبده اللي بيحلفوا بشب شبها دي نسأل الله أن يعفيها يعني فإذن القسم لابد أن يكون بالله عز وجل فالله لما يقسم ووالد وما ولد ليلفت أنظرنا إلى ما في هذا القسم من عبرة ومن عزة ومن انتباه ناخد بنا منه الأولاد أيها الأحباب رقم واحد الأولاد رزق رزق الانسان لما بيجي جامع زوجته في الجماعة بيقول لي اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا رزقتنا فالأولاد رزق ولذلك في صورة الذريات وفي السماء رزقكم وما توعدون مش الفلوس بس لا ما وحن قلنا الأولاد رزق يعتبروا الأولاد رزق اثنين الأولاد هبة هبة سورة للشورى في اخرها لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب يهب فالاولاد يهب يهب لمن يشاء اناثا حتى بدأ بالاناث بدأ بالبنات ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا مرة ولد ومرة بنت ومرة اتنين في بطن واحدة وما شاء الله ربنا كريم اخواتنا دلوقتي بالتوأم بسم الله ما شاء الله أخوات بالتوأم بال... مثنى وفي ثلاث وإن شاء الله حيبقى رباع برضو وإنت ماشي كده وبشرة بقى غزة ضربت في 23 يوم استوشت كام 1500 في 23 يوم كان عدد الموليد 3000 الضعف الحمد لله كل ما هتكسف ربنا هيكرم وحيبعت إن شاء الله حتى المجرمين كانوا بيقولوا انهم بيضربوا غرف العمليات لتوليد النساء ليه؟ الحماس كانت بتضرب السواريخ من غرفة العمليات لا هم طبعا قصدين معنى تاني ان مدام الاخت بتولد في غرفة العمليات هتولد سواريخ لان اخواتنا في غزة بسم الله ما شاء الله يولدوا سواريخ العيال هناك ولذلك هنشوف دلوقتي في التربية يا راجل سبحان الله ده كانت الجزيرة بتجيب الضربة على الهوى شبه يعني قدامك اهو اهو الدخان طالع اهو لسه الساروخ نازل سخن والدخان طالع والعيال الصغيرة في غزة طالعين يجره وينطوا فوق الدخان وينطوا فوق البتاع يقول لي يا ربي سبحان الله ايه ده ايه العيال دول صح صح دي التربية الصح اشوف العيال طالعين ازاي اه ما شاء الله عيال متسمي عليها وفي اماكن سبحان الله المهم فالأولاد يعتبروا هبة ولذلك شوف هب لي من لدنك وليا سورة مريم يارزونه ويارزونه من آل يعقوب واجعله رب رب ووهبنا له يحيا ويعني كلمة هبة هبة يهب فالأولاد هبة عطية جفت بالانجليز يعني هدية من الله سبحانه وتعالى ولذلك لما الله يديك هبة تعد تنائي بقى حتى بالنسبة للدنيا عيب عيب واحد بيديك بنطلون هدية تقول والله كان نفسي في جاكيت الحية بس يعني خلاص يلا منظرك وعيش قوي خون البنطلون وسكت يعني كذلك الأولاد عشان نستشعر أهمية الموضوع أمانة أمانة سورة الأحزاب في آخرها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهول الأمانة دي في صورة النساء إن الله يأمركم مش أمركم يأمركم فعل مضارع أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أي أصحابها في أربع أمانات خلي بالك في أمانة بينك وبين الله في العباداته وفي أمانة بينك وبين نفسك وفي أمانة بينك وبين الناس الغير يعني وفي أمانة بينك وبين رزق الله ليك ايه رزق الله ليك بقى زوجة صالحة امانة اولاد امانة فلوس امانة صحة امانة منصب امانة فالاولاد امانة في رأبتنا حنسأل عنهم امام الله عز وجل النقطة اللي بعد كده ان الاولاد في حد ذاتهم مش هدف مش هدف في بعض الاخوة والاخوات فاهمين غلط يقول لك انا عايز اتجاوز عشان اخالف هتعمل ايه يعني انا نفسي في حتة عايل هتعمل بيه ايه اه افرح بيه كده حتة عايل هو ايه الهدف من العايل ده والاخوات مجرد ما تتجوز كل واحدة اه شالت يا اختي لا ما شاله الله يشيلها طب الله يشيلها ماشي بس ليه يعني عارضين نسأل ليه عشان نبقى فاهمين ان هي هتروح فين بالشيلة دي الاولاد دول والله العظيم انما اقاموا شرع الله وطبقوا دين الله ورب الكعبة ما عايزنهم ولا لهم لازمة قال لا. لما تحس ان انت ابنك طالع مجرم وبنتك طالع فجرة أه. والله ما عايزهم عمل بيهم ايه ها؟ ولذلك الاولاد مش هدف في حد ذاتهم بدليل صورة الكهف الحالة رقم اثنين مع سيدنا الخضر حتى اذا لقي غلاما سيدنا الخضر عمل ايه فقتل سيدنا موسى قال له اقتلت نفسا زكية بغير نفس النفس بالنفس اللي بيموت يموت واحد يموت قصاده اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا ايه اللي انت عملت ده لما رد عليه قال له ايه قال له اما الغلام فكان ابواه كافرين ولا مؤمنين يعني ليجي على دماغها كنت اقول له يمكن اكيد ابوه وامه كافرين فيستاهلوا ان الولاي م... لا كان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فأرد فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقربا رحمة وفعلا الام دي خلفت ولد بعد كده خرج من نسله انبياء يبقى الاولاد مش هدف فحد ذاته مش هدف فحد ذاتهم احنا بنقول يا رب ارزقنا بالاولاد يقيموا شرع الله يقيموا دين الله يكملوا من ورانا أبقى أنا ميت ونازل قبري وابني متجوز وزوجته مسلمة محجبة أولاده بيربيهم على الإسلام بنتي تجوزت أخ مسلم أولاد مسلمين بنات مس... وهكذا علشان يكملوا من ورانا النقطة اللي بعد كده في الأولاد إن إحنا بنعمل اللي علينا بس يا رب نركز في الحتة دي لان بعض الاخوة بفهموا غلط انا بعمل اللي علي بربي ابني زي ما حنشوف التربية دلوقتي جاية ازاي من صغره وبعمل وباردعه دين مراتي رضعت العيال لبن انا ومراطي بنردع العيال دين بس طلع ابني فاسد طلعت بنتي مش ملتزمة سؤال انا مالي انا علي زنب لو انا قصرت في حق عيالي من صغرهم اه علي زنب واستاهل لكن انا عملت اللي علي وعلمت العيال الدين وردعتهم دين وشافوا الدين وطلعين فسقين طب انا مالي كل واحد مسلم بالغ عاقل رشيد هو حر مسلم بالغ عاقل رشيد اشهد يا رب انا عملت اللي عليها لكن واحد من عيالي ولا واحد من بناتي مثلا لا قدر الله عايز يخش جهنم عمله ايه لا بالعافية هتخش الجنة لا والله والله ما حد داخل الجنة بالعافية ابدا الجنة دي تدفع فيها دم قلبك علشان تشوف زي ايه سيدنا نوح في سورة هود 950 وخمسين سنة والاخر يقول له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء يا لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم اسمع الكلام تعالى ما فيش فايد فكان من المغرقين في ستين دهية هعمل له ايه ولذلك سيدنا نوح بعد كده بيقول ربنا ايه بس في الحتة دي ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وانت قلت هتنجيني انا واهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك ايه من ليس من اهلك مرتك زنيا فيه لا لا لا لا لا جاي من حلال وكل حاجة بس مش من اهلك ليس على دينك ليس على عقيدتك انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح في قراء انه عمل غير صالح ها يغور مش عايزين فلا تسالني ما ليس لك به علم فلا تسالني ما ليس لك به علم قراء ان اعذك ان تكون من الجاهلين فيبقى سيدنا مو قصر لا فدي نقطة مهمة جدا جدا عشان لما تلاقي مثلا شيخ من المشايخ ما تعودش تقول اه شوف الشيخ وشوف ابنه اسأل سؤال الاول الشيخ عمل اللي عليه اه خلاص خلاص الودي عايز يخش الجهنم مش عايز ان هو حر احنا مانا انا عملت اللي علي اشهد يا رب النقطة الاخيرة قبل لقى ندخل في التربية ما معنى التربية يعني ايه تربية انت بتلاقي راجل يقولك الحمد لله انا ربيت عيالي وربتهم على الغالي والولد الاولاني معاها مش عارف بكالريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه ها والبنت معاها مش عارف ايه وكلهم كملوا تعليم عالي والبنت محجبة يا لا والله الله الله امال تربيه دي امال تربيه اهدي ابنك بيصلي اللي معاه دكتوراه ده لا ما بيصليش والله بس معاه دكتوراه دكتوراه ايه دكتوراه يعني يعني ايه دكتوراه يعني ما في ناس بتاخد دكتوراه في الكفر مش في بياخدوا دكتوراه في الكفر لا اللي هو اللي معاه دكتوراه في اللاهوت اللي بيقول لك ربنا ثلاثه اب ابنه روح قدس واخد فيها دكتوراه يبقى وعد الله الله على على علم مش على جهل صوره الجاهليه مش كده على علم اللي واخده دكتوراه في دي اللي عماله تلعب بصوابع رجليها في الارض دي وإيه دي دكتوراه دي ايه قيمة الدكتوراه دي يعني ايه دكتوراه يعني؟ ها ايه يعني دكتوراه يعني فكرني بالنكته لل... الراجل الغلبان الفلاح اللي ابنه راح ياخد دكتوراه من جامعه السرپوم في فرنسا ورجع الولا يقول لي يا بابا انا معايا دكتوراه فين يا ابني قال له دكتوراه في الفلسفة قال له ايه يا ابن الفلسفه بتاعتك دي قال له يا بابا فلسفه مش فلسفه انت راجل فلاح قديم انت مش حاجة حاجه الراجل قاعد ياكل الفرخه هو ومراته فبيقول له بابا الفلسفه دي ان انا اقنعك ان الفرخة دي فرختين قال له ما شاء الله طب سبني انا وامك ناكل الفرخة دي وقول انت الفرخة التانية بتاعت الفلسفة دي يا ابن الله شوف <تصفيق> خلي الفلسفة بقى تنفعك <تصفيق> واخد ولك. يجي الراجل من دول يقول لك الابن ولا بنتي قال معاه دكتوراه ماجستير والبنت مش محجبة ولا, ولا ما بيصليش او مش عارف فرائض الوضوء ايه انها ستة النية وبعدين وشك ايدك راسك رجلك والترتيب يبقوا ستة مثلا مش فاهم دي مش عارف الله يبقى تربيت ايه دي في فرق بين خدمة العيال والانفاق عليهم وبين التربية تاني في فرق بين خدمة الاولاد ان الام بتكنس تمسح تخسل لهم تطبخ لهم تنظف لهم دي خدمة وانت بتنفق على الاولاد لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله انت بتنفق الاب برب ابنه بالانفاق والام بالاشفاق عشان كده قلب الام حنين او من ينشأ في الحليه سورة الزخرف من طول عمرها حليه حلق غويشة سلسلة انسيال خاتم والأخت تمشي معها في شنطتها مراية يومينه نشأه في الحلية وهو في الخصام غيره مبين مش زي الراجل هم؟ لكن علشان يتفهم هذا الأمر ان الأخت بت... بتخدم الأولاد وتطبخ لهم وتعملهم وكذا وكذا وكذا لا دي مش تربية هما للتربية هي إيه؟ التربية هي تنشئة الأولاد على الدين تنشئة الاولاد على الدين زي يا اختي ما رضعت عيالك لبن رضعيهم مع جوزك دين يطلعوا العيال متدينين يبقى ده التربية تنشئة الاولاد على الدين ده اللي حنتكلم فيه بقى النهاردة ان شاء الله ايه بقى تربية الاولاد قال سيدنا عمر بن الخطاب من حق الولد على ابيه حسن اختيار امه احنا دايما نقول من حق الاب على الابناء من حق الولد على ابيه حسن اختيار امه يعني ابني في الاخره قدام الله بعد ما يقول له يا رب انا اديت ابويا وامي حقهم اه انا عايز حقي من ابويا وامي حقك ايه يا ابني اه ابويا اختار امي بناء على ايه اقول له طب وانت مالك يالا يقول لي لا ما هي مراتك صح لكنها امي فانت اخترت امي بناء على ايه يبقى من حق الولد على ابيه حسن اختيار امه ولذلك تبدأ تربية الاولاد باختيار الزوجة باختيار الزوجة اللي هي الام لان عمرنا ما حجيب واحدة رقاصة وهيطلع هتقولها رب ابني هتربي لي ابني على واحدة ونص. ما هتربيه على ايه على الدين وقران لا طبعا على هشك هشك وترابته تي هيطلع الواد ايه من هيلبس 60 نيلا ها يبقى انا اللي اسأت فلا بد من الاول اول شيء حسن اختيار الام طب ازاي حسن اختيار الام الله عز وجل في سوره النور يقول وانكحوا انكحوا يعني زوجوا الايام الايم التي لا زوج لها او الذي لا زوجت له اللي ما يعني اللي ما اتجوزوش المجتمع الاسلامي ما يعرفش العزوبية فيش حاجة اسمها واحدة قعدة كده يقولك ما عليه اسلامة مطلقة طب و مطلقة هي كفرت اصل جوزها مات عن طب و يعني ارملة قال اختي في الله ايه المشكلة مجتمع الاسلامي ما يعرفش كده وأنكحوا الأيام منكم والصالحين بص كلمة الصالحين صالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله طيب النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الراجل صحيح مسلم يقول له تنكح المرأة لأربع أربع حاجات بيخلونا نتجوز المرأة بس خلي بالك الكافر بيختار ثلاثة الكافر. اي كافر حيختار مراته عليه هات اي كافر حيختار مراته ليه ها؟ لمالها عندها فلوس لجمالها عشان حلوة شوي لحسبها ابوها في فلان بي وفلان باش الكافر بيختار كده والمؤمن لدينها عشان عندها دين مع ان سبحان الله والله يا اخوة يوم ما تركز في الدين الله ييصر لك التلاتة دول يجمل واصلحنا له زوجة صورة الانبياء ربنا يصلح لك زوجتك ويحلها لك ويكرمك وكل شيء بس خد الدين ها يبقى تنكح المرأة لأربع لمالها لجمالها لحسبها في صحيح مسلم او لدينها طب نخب مين يا رسول الله يقول اذا كنت هتعقد على كتاب الله وسنة رسول الله فظفر فظفر يعني يعني واحد كسب خد حاجة كسبها فظفر بذات الدين ها تربت يداك وإلا إن ما خدتش اللي عندها دين تربت يداك يعني ايه تربت يداك يعني التصقت يداك بالتراب يقول لك إيدهك والأرض طب اطلع كده طلعت طلعته طلعت تراب يبقى خسران هتخسر والله العظيم هتخسر وعلى المدى البعيد كمان هتخسر لأن انت عارف إن اللي اللي بيختار حتى زوجته إحنا في الإسلام الحمد لله دنيا واخرة واحد يقول لي ايه دنيا واخرة ايه اه ايه انت بتختار مراتك دنيا واخرة تأبيدة ده حتى التأبيدة بيدوهم نص مدة ولا بتاعهم بيطلعوا لا انت مع مراتك دنيا واخرة مفيش وحتى شوف ربنا يقول ليه في سورة الطور والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين والآية كذلك إن كنا قبل في أهلنا مشفقين بص كلمة أهلنا وهي يعني خلاص تأبيدة يعني زاروا بنا بألف القرآن سورة البقرة هن لباس لكم وأنتم لباس لهم لباس يعني, يعني هدوم شوفوا الهدوم لزق في الإنسان إزاي كذلك الزوج شوفوا الهدوم جميل الإنسان إزاي كذلك الزوج ولذلك بيقولوا واحدة بتقوله لجزها بقالك ساعتين باصص في عقد الجواز بتدور على ايه قال لا بدور على تاريخ الانتهاء ما فيش تاريخ انتهاء في العقد العقد الوحيد اللي ملوش تاريخ انتهاء سبحان الله يبقى نختار الزوجة على الدين طيب وهي تختار ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اذا كنت حتعقدي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون ايه شهادته ولا جاي من بره عمله إرشين ولو رصيد في البنك ولا جاي يخطب وسايب العربية لكنها تحت والعربية ماركت مش عارف ايه اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه تعملوا ايه فزوجوا الا تفعلوه تكون فتنة في الارض وفساد كبير وفي رواية في ابن ماجه وفساد عريض يا اخواتنا يا امهات الحديث بيقول اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه مش اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزحلقوه النهاردة الاخوات تقولك لا اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه زحلقوه زحلقوه ليه الحديث بيقول زوجوه لا لا لا مش فاضيين البت مش فاضية وراها اي اخوvoy بتدرس ما تدرس في حضن جوزها هو هيفضل قاعد مستنيها لما تخلص على 22 23 وتخش لي كمان في الدراسات العليا تطلع لي 29 30 عايزه ايه دي جاي. فين العرسان دول اه لا يما القمر على الباب كان واقف لا يا اختي مشي كلهم هو هيفضل واقف على الباب هو لسه واقف على الباب اللي عايزه قالها اخ ملتزم تتوكل على الله تتوكل على الله وتتجوز ده موضوع مش وقته عشان بس احنا بنتكلم في التربية دلوقتي المهم يبقى الزوج يتجوز الأخت المسلمة والأخت المسلمة تتجوز الأخ المسلم لأن الأسرة المسلمة مكونة من إيه من خمس حاجات الزوج والزوجة ربنا حيكرم وينجيبه أولاد الزوج والزوجة والأولاد عايشين فين في البيت البيت ده بيطبق إيه؟, إيه المنهج اللي بيطبقه يبقى في منهج بيطبقه يبقى الأسرة عبارة عن خمس حاجات زوج زوجة عيال بيت منهج بيطبق أو عايز تقول جوز وجوزة ممكن تمشي وبعدين بيت وبعدين اولاد ومنهج بيطبق جوه البيت يبقى سبحان الله بمناسبة الجوزة دي كان واحد بيحشش فدخل عليه ظابط المباحث فظابطه متلبس قال له الجوزة دي بتاعت مين قال له بتاعتي والحجيش ده بتاع مين قال بتاعي فخده ودعه عن نيابة نيابة تاني يوم ظابط الرئيس النيابة بيسأله الجوزة دي بتاعت مين قال له ما عرفش طب والحشيش ده قال له ولا عندي فكرة الله الله انت مش قلت مبرح بتوعك قال له اه كنت محشش طب تعال يا حلو انت اللي اعترفت <تصفيق> يبقى في جوز وجوزه واولاد وبيت ومنهج منهج بيطبق يبقى اختار الزوج اه واختار الزوجة لا استنى لسه التربية كمان بص عظم التربية الاولاد في الاسلام انا ما بقولش اولاد يعني صبيان اولاد او بنات انا بقول الخلفة يعني انه يبدأ من اختيار الام ثم الفرح الفرح لان لا يمكن انسان هيبدأ حياته بمعصية وبفسق وفجور والله يبارك له في عياله مش ممكن علشان كده الفرح لازم يكون فرح اسلامي والفرح الاسلامي تربيه للاولاد قبل ان يولدوا ازاي ازاي بص الفرح الاسلامي ايه هو ها بنعمل فرح اسلامي النساء لوحدهم يطبلوا رقصوا يعملوا لهم هم عايزينه الرجال لوحدهم طبعا في انفصال مش كل واحدة تقول لك لا ده انا بفستان الفرح ده انا فستان فرح ايه ناويه على ايه يعني ايه فستان فرح يعني ايه اصل انت عارف ده فرح وكل واحده بقى لابسه والعيازه بالله الله لا يريك فستان فرح قصير وفستان منيل وفي بتنسى تلبسه وهي رايحة ده موضوع تاني لكن ال لازم يكون الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم عشان كل واحد ايه يعني وبعدين كلماتنا كلماتنا اللي بنقولها ها من فوق مآزن حينا جايين نبارك كلنا ننشد نقول من قلبنا مبروك يا غالي عندنا يعرسنا عريسنا دي ليله الهنا شوف الكلمات بالله عليك شوف الكلمات علمها آيات الكتاب علمها آيات الحجاب خلوا ايمانكم ربنا طول الزمان يفضل شباب ها وافراحه كمين ويا حماتي ويا عروسة ويا مش عارف ايه ها؟ لا الناس تقول لك لا ده غم ده غم بالله عليك وما لا عايزين ايه يعني اه عايزين اهو اضربها تناش ولا تستناش الحب تشاش اذا كنت عايزها ما تتعشاش طب بالله عليك اللي قال كده مش حشاش <تصفيق> صح والله من صح يا رجل واحد في فرح يقول كده ادي له مية ادي له زيت خليه يقول يا ريتني ما جيت ده بيكلم مين ده منهيك بقى طبعا حبيتك يخرب بيتك او حبيتك يا حمار ده موضوع تاني يعني انا ما عندناش الكلام ده الحمد لله عندنا انشيد اسلامية والاخوة مع بعض كده والاخوات يتكلموا كلام حلو وظريف خلص الفرح هم مفيش رأس مفيش قلة ادب مفيش حشيش وإلا عريس محشش حيطلع يعمل ايه حيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان ده انت شيطان البعيد والع والعيال هيتعجنوا بمية العفاريت من اول يوم انت مش بتلاقي عيل عنده ثمان سنين بيسب دين مش شفت ده عيل عنده ثمان سنين يسب دين هو العيازه بالله دور على ابو شوف ابو كان في ليلة الدخلة عامل ايه وشارب ايه؟ احنا الحمد لله بيطلع النسان المسلم نيلة الدخلة يفتح باب شائته بسم الله اللهم اني اسألك خير المخرج خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ويخش بزوجته في بيت الزوجية هي تتوضى وهو يتوضى ويصل ركعتين هو الامام عشان يعلم زوجته من اول يوم الطاعة للزوج هي وقفة مستنية ما قالش لسه هو الله اكبر تروح على طول من بعديه الله اكبر يباى كأنه هو عطى الامر الاول وهي بتلتزم بكلام زوجها يباى هو الامام لكن طبعا الزوج يخلي باله برضو في اليوم ده يعني ما يحودش مثلا يقولي استقيمه ما فيش استقيمه هي امراتك اللي وراك بس ما فيش حد تاني يعني وبعدين بقى ما ينفعلش قوي فيقول بقى صلوا صلاه مودع مودع حاجه انت احنا لسه باول ليله يا يعني صلوا صلاه العرسان مثلا بتاع كلام حلو كده يعني خلص صلاه يحط ايده على اورتها اللي هتنجب بعد كده شوفوا بنحوط على العيال ازاي يحط ايده على اورتها وياخد خصلات من شعر راسها هو هيلاقي طبعا مالكش دعوه وضعي يعني هو حيحط يلاقي خصلات من شعر راسها او يحط ايده على اورتها ويقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه تبحى وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه اللهم اجمع بيننا ما جمعت على خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير الله لأن احنا مسلمون عندنا طلاق لأي قدر من الأقدار ثم بعد ذلك يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا طب الله عليك الولد بقى اللي حوضت عليه انت بالتحويطة دي حملت الزوجة في اليوم ده يبقى ايه لا يضر الشيطان ها وطالع ما شاء الله متسمي عليه طالع ولد متسمي عليه ما شاء الله ده بفكرني بواحد مشغول اوي اوي اوي اوي اتجوز واحدة مشغولة اوي اوي اوي, أوي. خلفوا عيل مش فضلهم الاثنين لكن ما مدام محواطين عليه ان شاء الله حيبا كويس طيب حملت ها حتبتلي تولد ها اللهم يا مخرج النفس من النفس ويا مخلص الروح من الروح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن الأرض الصعبة الوعرة إن شئت سهلا بسم الله نزل للدنيا هم نؤذن في أذنه اليمنى نقيم الصلاة في أذنه اليسرى الله أم الفين الصلاة دي مدام قدنت بل لازم في صلاة الصلاة دي هيصلوها عليه لما يموت وهو طالع من الدنيا بدون اقامة ولا اذان أم الفين الازان والاقامة بتاعة صلاة الجنازة ما هو تقدم في ودنه وأقيم الصلاة وقيمة الصلاة في اذنه اليسرى وحيصلوا عليه لما يسيب الدنيا يبقى كأن حياتنا كلها سبحانك يا رب كأنها فترة صلاة أو يعني وقت الصلاة بابا جده موجود زي أخونا لازم نخليك جد بقى إن شاء الله <تصفيق> أنت بتقول بتحبني أنا بحبك أكتر والله أيها بجد <تصفيق> الله أكبر بسم الله إن شاء الله ياخد تامرة بقى ويحطها في بقه كده وبعدين يلوك بيها تحنيك يلوك بيها شفيف المولود فالولد ايه او البنت هيعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فانه ايه بركة يبقى الولا ينزل في بطنه البركة تلاقي ابنك بطنه ربنا مبارك فيها رغيف يكفيه ويشبع انما انت عارف بقى لو ما فيش بركة في بطنه ينقنق بثلاث اربع هترغفه زي اللي قاعد ياكل ساعتين بيقولوا له هنيئا مريئا لا والله ما قمت عن شبع وانا ما قمت عن ملل انا زهقت من الاكل لكن مش باعتش لسه اه يعني زهق لكن مش باعتش. فربنا يبارك في بطن ابنك وبطن بنتك يطلعهم فيهم بركة وبعدين نسميهم باسماء جميلة نحيي الاسماء القرآن نحيي اسماء الصحابة وبعدين آه. نخش على التربية بقى حسب سن الولد الولد صغير لسه صغير كده وبتدي يعني هيمشي كده وبتاع لما نيجي نصلي في البيت انا ومراتي تعال يا حبيبي مين حيصلي مع بابا تعال يا حبيبتي مين حيصلي مع ماما يلا بس مجرد انه يقف واحنا نعمل كده الله اكبر بس يمشي خلاص بس يحضر الصلاة بس يحضر حتة الله اكبر هو يقف عامل كده حطت يده الاثنين على الشمال على يمين ما يسيبه بس دلوقتي سيبه ومن غير وضوء هو مش انت بلاش استهبال اه <تصفيق> انا احسن واحد بيقول لك <تصفيق> <تصفيق> اه زي ادي صديق ديفس هو مش متوضي هو الولد من غير وضوء ما زي اللي راح للشيخ يقول له ينفع نصلي من غير وضوء قال له لا قال له غريبه انا جربتها ونفعت الله ف ما ممكن يكون ناوي استهبال كده يعني او اللي الشيخ اللي جاي يصلي بيقول للناس يا اخوانا خلوا عندكم دين اللي مش متوضي ما يقفش في صف المتوضين اعملوا صف لوحديك وورا كده يعني يعني هي دي التقوى يعني <تصفيق> فيقف هو بس مجرد يصلي كده بس يقف بس الله اكبر بس وحيبص لك كده وحيبص لامه كده تعرف حينطبع في ذهن الولد ايه ان الصلاة دي لما بيقولوا الله اكبر اللي بيعملوه ده اللي هي الصلاة معناها ان ما بيتحركوش يا لأ ابويا عامل كده وامي عاملة كده ابوصل لهم كده ولا بيوصولي حتى فبينطبع في ذهن الولد معنى الصلاة انها التزام من صغره من غير ما هياخد باله طب خلينا اقولك على قصة حقيقية والله هو دلوقتي على فكرة متجوز وكبر ومخلف يعني وكان صغير عيل صغير كده وامه حطاه في البانيو وجايب الليفة بالصابونة بتليفه تحميه ده دين النظافة لان بعض بعض النساء بيربوا عيالهم تربية من ايهلة تقول له اسكت يا ولا هو بيلعب يا ولا اسكت طب والله لو ما اسكتت ححميك يقول لا لا لا خلاص يما خلاص ما تستحمى يا ابني فيها ايه الله هو الحمى ده عقاب فكرني بواحدة مخلفة توقم الواد بيقول له اخوه كنت فينا الله يخرب بيتك امك حميتني مرتين النهار طب ما تستحمى يا اخوة مرتين وفيها ايه يعني المهم دي بتلايفه في البنيو الولا فلت منها وجي لي بقى بالصابون عليه هو ايه عريان تطلع تجري ورا ما فيش والوات صغير بقى حرك عنها يعني يا ولا تعالى هتاخد برد يا ولا, يا ولا يا ولا يا ولا فين من تحت الترابيزة نطع الكرسي هب زنقته في الكورنر اللي هناك ده بقى وجيه بقى علشان بايه متجزل من... على سنانها كده هتمسكه بقى من غزها فالوالا بص يمين بص شمال مش عارف يروح فين والصابون عليه وقق عريان كده رح يلقى. الله اكبر هو... هو عمل كده ليه اه شفت متطبع بانه لما كان بيضل يبص لابوه يبص لامو وهم عاملين كده حدش يقرب منهم ما بيكلموش حد اخش انا على الموضوع ده بس طبعا نسي انه ايه ينفعلوش صلاة يعني فيبقى يخش بس معانا كده يتعلمه حته انهم يخشوا في الصلاة وبعدين خلصنا صلاة اه تعالى يا حبيبي تعالى انا اخد ابني ماما تاخد البنت اقعد على حجري هنا ها هات صوابعك كده يا حبيبي هات صوابعك يلا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله التك شوية كده بسيط التك بس تك خفيفة كده على العقل بتاعت الصوابع بتاعته هو حليك بتتك وحيبصلك إذا بيتك ليه فيه يتطبع على إنه بعد الصلاة فيه إيه؟ فيه تسبيح بيسبح على صوابعه إنت سبحت على صوابعه فطبعت عليها مش ممكن تتنسى من دماغه أبدا أبدا كبر شوية حبيبي انت لما بتروح تنام او بتقوم من نوم او بتشوف ماما لازم تبوس ايديها وماما تقول له بتشوف بابا لازم تبوس ايده يلا كده وريني فيتعلم انه ايه يبوس ايد بابا او يبوس ايد ماما كبر شوية بوس بيد ماما كده وحطها على قرطك اللي بتسجد بيها كده كبر شوية ثلاث مرات واحد اثنين ثلاث كبر شوية توقير للأب والأم حبيبي لما تشوف ماما تبوص صابعها صوبع صوبع كبر شوية توقيب للأب والأم لما تيجي تاكل ما تمدش إيدك الأول على الأكل عيب بابا وماما مدي قديهم تربية هي جيد تربية يطلع الولد متربي أنا بروح ساعات ما حفلات ولا بتاع فيها أوبين بوفي يبقى الرجال الكبار وقفين والولد طالع زارق يجري وماسك الطبق وعمال يحطه يبصلك كده ايه في ايه هتعمل له ايه ده لما انظره غريب ده ده غلبان ده ما ترباش ده ما ترباش مهما كان في مدارس اجنبية مهما كان عارف لغات مهما كان مش عارف ايه مفيش تربية المفهول يوقف الاول بابا جده الاول وبعدين بابا وبعدين انا تمشيش قدام بابا وماما حميبي الا اذا كون الدنيا ظلمة بابا وماما قاعدين هنا على الكرسي ده تطلعش فوق السطح هنا. عشان ما تحطش جزمتك فوق دماغ أبوك أو فوق دماغ أمك. لازم الولد أو البنت تطبع هي دي التربية العملية. عدين نأكل مش كل أب عامل لي حط لي بتعده قال السكينة في اليمين ومسكلي الشوكه في الشمال. بسم الله. عز بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك لا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب. بشماله قال لا طيب ما تقلب يا أخوي ما تجيب السكينة في الشمال وحط الشوكه في اليمين لا الديليكا الاتكيت السنس السنس إيه وخبت إيه كل بيدك اليمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمي الله ويا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك من اللي قدامك يبقى لازم عيننا على عيالنا تعالى حبيبي انت بتاكل بيدك الشمال ليه قول بيدك اليمين وبعدين أبص تاني حبيبي قلت لك باليمين مفيش فايده لا هات ايدك بقى هات ايدك ما تبقاش تأكل بالشمال تاني مرة برضو بياكل بالشمال بص حبيبي حط ايدك تحت فخدك كده واقعد عليه حطها كده هو اقعد اذنوا ايدك بس أنا هقطع لك العيش العيش اهو يلا خد أهو يلا باليمين خلاص نتعلم ناكل باليمين فيبقى تربيه الأولاد طيب ماما عملت الأكل مين هيشيل الاكل من هناك يحطه هنا برضو ماما قوم انت و هو احنا عدين في مطعم يلا خش هناك على المطبخ كل واحد يشيل على حسب سنه العيال الصغيره يشيلوا الكوبيات البلاستيك عشان لو وعت منه مفيش مشكلة انت تشيل العيش انت حط كلمة استهلنا انت وهو، هو الطبق بتاعت مفوض فيه ليه مش حرام ده حيترمى في الزبالة كده ده يترمى في التراش كده حرام لازم تاكله ما زبا مش قادر بابا. انا خلاص بي وما لحطته ليه حطيت منه ليه؟ مدام حطيته لازم تأكل منه وتأكلوا له غصب عنه عشان لما يجي يحط تاني يوم يحط على قده قال صلى الله عليه وسلم صيح مسلم قد اسلم من اسلم يعني دخل الجنة من اسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما اتاه وحديث ثاني في صيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ولا تلام على كفاف يعني اللي على قدك ربنا مش هيحزبك على انك انت بزرت أو كترت وزي ما بقول ما تسمعش كلام العين لان الواد ممكن يقولك يا بابا خلاص أنا مش قادر الأكل وصل لغايه هنا تقول له فين هنا طب تاكل موز اه اه هات موز وشوف صبعه الموز قد ايه هتوديه فين بقى ده لما الأكل لغايه هنا المهم لازم الواد ما يسيبش حاجة في طبقه ها لما يكون في ستاره معمولة لما يكون في باب مقفول عيب تخش تعالى نمثل مع عيالنا نمثل معهم تعالى حبيبي اقف خبط على الباب مين؟ انا ما تقولش انا حبيبي قول اسمك استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي من؟ فقال الرجل انا فقال النبي انا انا ما انا؟ كأنه كرهها بخبط مين؟ واجدي غنيم. ادخل اه خش كمان بعد مرتين كده لا ما تخشش ما فيش حاجة بس تعلمه انه ما يخشش يبقى فيه ادب ادب استئذان تعالى يا حبيبي اقعد بعد لما يكبر بقى شوية مش انا بابا ايوما الماما لا انا بابا يا حبيبي طاي انا بقى اخوتي ابو عمه والبنات عمته وماما خاله واخوتها البنات خالته طب كم عمه وكم خاله طب بنات عمك طب ابدا الاول بابناء عمك وبعدين بنات عمك تعرف خريطة العيلة بقى دي صلة الرحم وهكذا في التربية انا حنط بقى في التربية علشان بس الوقت ازاي نربي اولدنا على حب الاقصى قال سيدنا سعد بن ابي وقاس رضي الله عنه وارضاه سابع سبعة خالي النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاد معركة القادسية سيدنا سعد بن ابي وقاس يقول كنا نعلم اولادنا السير والمغازي كما نعلمهم السورة من القرآن الموضوع جد خطير يعني انت فرحان بعيالك او ببناتك وبتوديهم مركز تحفيظ القرآن الكريم كلام جميل كلام معقول ما هدرش اقول حاجة عن. لكن علمتهم السير والمغازي هم؟ علمت عيالك السير والمغازي علشان يطلع ابنك قوي وشجاع احنا للأسف كان بعض ستات من الله يرحم ستة وستك اما كانوا يعودوا ايه يقول لك الواد عايز ينام آه فعايزين ينيموه يا اما ينيموه بكذب يا بخوف تقعد نام نام يا حبيبي نام واتبح لك جوزين حمام الواد يبص على الحمام وجوزين حمام ده انا نام ونام يا سلام لكن اصبح الصبح فين بقى جوزين الحمام ما فيش ولا جوزين فران حتى لما تيجي تناموا تاني يوم أتبعهم رحمة الله مفيش ما كانش فيهم بارح أنا صحيلي كنا النهاردة هتيهم الأول وبعدنا نا فيتربى الولى على الكذب والنبي عليه الصلاة والسلام مرة شاف عن عن عبد الله بن عامر قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقال تعالى هاك خل يا حبيبي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه هل تددلوا إيه؟ قالت أردت أن أعطيه تمرا يا رسول الله قال لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة لكتبت عليك كذبة أسماء بنت عماس في صحيح المسلم بتقول يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه أي يعد ذلك كذبا أنت جاي عندي أجيب لك شيء لا ما بحبوش لا أنت بتحب الشيء وما بتقول كده ليه عشان ما يجيبش يعني ان قالت احدانا لشيء تشتهيه لا اشتهيه ايعد ذلك كذبا قال نعم ان الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة تصغير كذبة فخلي بالك يا ام النيم العيال على خوف مش عارف من اين الشبتاع ونجيب جاه وكله وفي دلوقتي فتح بوق وبصص في السقف الديب حييجي امتى يمكن ما... انا بس خايف اخونا الديب يزعل مننا مش هو يعني ف... ها ويفضل قاعد مستني باب يخبط يمكن الديب يخش طب ليه كده انا ربي اولادي على الجهاد على السير والمغازي العيال يحبوا دايما الحاجة اللي فيها شجاعة وفيها قوة ويحبوا الحاجة اللي فيها كده حماس و... وعلشان كده تبيرمي نفسه ويزوقوا بعض ومش عارف ايه ألبسها توب الإسلام لأن غيرك بيلبسها توب الكورة ده العيال صغيرة دلوقتي طالعين على الكورة كل واحد طالع في مخه كورة وأصبح مخنا في رجلينا عقلنا بقت في رجلينا كلها ماتشات ماتشات والماتش والكورة يا أخواننا دول لعيبة اسمهم إيه لعيبة بيعملوا إيه بيلعبوا بإيه بالكورة فين في الملعب واللي بيعملوا إيه لعب فلعيب بيلعبوا بالكورة في ملعب لعب. طيب ما يحتملش بقى اللي انت بتقوله ده وما يحتملش من ابنك انه يقعد يسمع المدرب والمدلك والمدير الإداري والمدير الفني لإيه للعب ويطلع الولد بقى آه المعركة الفاصلة فين دي في المارش اللي جاي مين قلب الهجوم مين قلب الدفاع الروح القتالية لابد من النصر لا بديل عن الفوز إما النصر وإما إيه, إيه يا أخوانا دي كورة ده اللعيبة بيلعبوا في ملعب بالكورة وده لعب ما يحتملش اللي انت بتعمله ما يحتملش انك تجيب لي تاني يوم اللعب وبدلوا كرفتات قاعدة في استوديو بيناقشوا اللعب هات لنا الكورة بقى اللي تشاطت دي أيوة وره هنا تاني لا رجحها تاني رجحها تاني شوفوا الكورة شاطها آه طلعت فوق العرضة طب ما هي طلعت فوق العرضة مبارح انبارح طلعت فوق العرضة وكانت قاوت انت عملت تعيد فيها ليه؟ واحد اهبل بيقولك سيبوا يعيد يمكن في رابع مرة تخش ان شاء الله ربنا سهل لا ربنا سهل ان شاء الله ان شاء الله بالله عليك حتخش في لحظة من اللحظات طلعوا العيال كده بقى ان النصر الفوز المعركة الفاصلة شفت اللعيب اللي شطها كالقنبلة قنبلة قنبلة ايه يابا قنبلة ايه ده لعيبة بيلعبوا في الملعب بالكورة وده لعب يبقى بدل ما يلبسوا عيالنا الجهاد في الكورة لا انا اعلم اولادي وربيهم على الجهاد الاسلامي مش الجهاد في الكورة فحنتين لنربع عيالنا على ايه ان ده احنا هنا مثلا بس طبعا باسلوب الاولاد يعني احنا هنا يا حبيبي قاعدين في البيت لو واحد جه علينا وحاول ياخد البيت ده مننا من الدهوله هو البيت عنده مش مشكلة ولا خلي بالك يعني <تصفيق> عشان كده لازم تخش على اللي بعديه لو خد منك اللعبة بتاعتك اللي بتلعب بيها لو خد منك عربيتك لو خد منك عرستك تسيبهاله اوعي لا ما نسيبهاش ندافع عنها طب افرض يا بابا ضربني اضربه طبعا انا مش هقول له بقى قال صلى الله عليه وسلم لما الراجل بيقوله يا رسول الله واحد جاي ياخد مني بفلوس قال قاتله قال ارأيت ان قتلني قال انت في الجنة قال ارأيت ان قتلت قال هو في النار الواد مش هيفهم الكلامنا لكن اغرز فيه المقاومة عشان ما يطلعش مستسلم وقل له اي حد يجي ياخد منك حكتك اضربه ما تسبهاش علشان لما يكبر شوية وقل له ان فلسطين الحبيبة والمسجد الاقصى اسير واليهود واخدينه يبقى متفاهم كلامي يبقى فاهم انا بقول ايه واحد يقولك انتوا هتعلموا العيال كره اليهود ما اليهود بيعلموا عيالهم كرهنا وكره الاسلام وكره المسلمين وعندي صور عندي صور عيال صغيرة يهود بنين وبنات بيكتبوا على السواريخ رسائل لفلسطين الحبيبة وللمسجد الاقصى روح يا صاروخ هدهم روح يا صاروخ اعمل كذا وكاتبين على السواريخ وبيطلعوا اللي عندهم 16 و17 سنة من اليهود من فلسطين الحبيبة يروحوا امريكا والدول الاوروبية علشان يشرحوا قضيتهم مع انهم مغتصبين لارضنا مغتصبين لفلسطين وكل النشارات قوات الاحتلال الاحتلال يعني محتلين ارضنا ايو محتل ارضك طيب انت محتل ارضي وكمان باعت ناس يكرسوا هذا الاحتلال اه؟ ومش عايزني انا اعلم ابني ان فلسطين الحبيبة والمسجد الاقصى اسير ومحتلين ولابد من الجهاد لتحرير الارض والعرض لا والله غصب عنكم وإن كرهوا وإن كره الكافرون وإن كره المشركون نعلم أولادنا دي نعلم أولادنا ونقول لهم واجي على ابني كده وهو بياكل وقول له خد يا حبيبي حتة اللحمة دي ليه عشان تدخن كده وتقوى وتبقى حلو ليه علشان تضرب الأعداء وتقاتل في سبيل الله لما تكبر ده احنا عندنا في الصعيد لو واحد مات امه يعني جوزها مات مثلا بالطار تيجي الام دي تربي عيالها احنا عندنا في الصعيد بناكل لحمة في الاخر يعني بعد ما نخلص اكل تطلع بتاعت اللحمة وايه توزع تقول لك كل واحد ياخد منابه يعني ما نابه يعني يعني ياخد حقه يعني ياخد الحطة اللي حاكلها يعني بعد ما توزع اللحمة على العيال تيجي على الابن الكبير تقول له خد يا حبيبي دي لحمة ابوك اللي حتاخد بطاره لما تكبر وتبقى راجل يبقى كاينها ايه بتغذيه لما الوقت يكبر خد الرشاش روح خد بطار ابوك مم. يقول لا اخسار فيك اللحمة اللي كنت بتاكلها خسارة فيك نتاج التربية نتاج التربية كذلك هم بيشحنوا أولادهم ضدنا هم بيشحنوهم ضدنا وعندهم إن إحنا أمميون ومنهم من إن تأمنه سورة قال عمران بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة هات اللي عليك هات اللي عليك ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيب يعني ايه يعني أنا وانت من الأمميين يعني من قيمة يعني لو واحدة زنت معاك مش زنا ولو واحد قتلك مش قتل لأنك انت مش يهودي الزنا يهودي مع يهودي والقتل يهودي مع يهود لكن انت أممي يعلموا عيالهم على كده من صغرهم وجاينا علينا احنا مش عايزنا نعلم أولادنا كده لا نعلم أولادنا ونغرس فيهم حب الجهاد وأجي وأنا بأكله وأعمل كده وأجي كمان أقول له خد يا حبيبي الحصالة دي الحصالة دي بنحط فيها فلوس نحوش كل أسبوع حط أي مبلغ هنا في الحصالة دي لي يا بابا الفلوس دي علشان تروح لإخوانك في فلسطين علشان تروح لإخوانك في العراق عشان تروح لإخوانك في أفغانستان اللي بيقتلوا كل يوم بدون ذنب حسبنا الله ونعم الوكيل لكن الحمد لله شهداء عند الله حط يا حبيبي في الحصالة دي علشان الفلوس أنا لما كنت بطلع برا او والله حتى في بلدنا وبنعمل برة حاجة اسمها فاندريزنج يعني التجميع للأموال أو بنلم فلوس لإخواننا في, في المقاتلين من بابي قول الله تبارك وتعالى صورة الصف يا أيها الذين أمانوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله كلنا بنقول مؤمنون بالله ورسول وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم قال صلى الله عليه وسلم في مسلم من جهز غازيا فقد غزا قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود ولا الترمزي جاهد, الترمزي جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم تعرفوا لما كنا بنعمل الانفاند ريزنج ده الناس طبعا بسم الله ما شاء الله بالألف والألفين والعشر تلاف والعشرين ألف لا لا لا أنا كنت أقولهم أنا أنا مش عايز الكبار دول خليهم مثلا مع أخويا ترعب السلام الله يعزه أنا عايز العيال الصغيرة يلي قاعدين قدامي ابعثوا عيالكم إن شاء الله بدولار ان شاء الله بجنيستر ان شاء الله ب... ابعت معاه اي كونز اي عملة ابعت مع ابنك اي عملة والله كنت ببقى فرحان فرح سبحان الله والعيال الصغيره عيال صغيره كده ماسكين الفلوس وطالعين واللي مسكين الفلوس وعاملها كده قلت له خد يا عمو خد يا عمو ماشي حبيبي هات كونوا بيديني الفلوس كده دي تربية انه يتعلم انه يطلع لان الولد حريص ما ما يعرفش يعني جهات بالمال وان ده اخواننا لا فلسطين ده عيل ما يعرفش الكلام ده لكن حسسوا ان الحاجة اللي معاه وبتعته بيطلعها والله في اليمن عيل صغير جايب لي عربية اللي بيلعب بيها ولي خد عامه خد عامه بيتي عبيتي خد العربية بتاعتي تي هلسطين سرستين. اديها للعيال الاخواني في... في فلسطين سوى حبيبي سبحان الله سبحان الله شوف يعني دم تربي لان الولد ما ياخد حاجته وانتاخدهاش مني ايه اديها ليه فلسطين ده مين اللي فلسطين ايه وانا ماله وانا فلسطين عيل لكن يتربى على العطاء يتربى على العطاء زي ما بيتربيه على الشجاعة للأسف بعض الناس بيربوا عيالهم على الجبن هو رايح المدرسة اول يوم ولا حسك عينك مالكش دعوة امشي جنب الحيط ولا اقولك ده كان زمان النهاردة امشي جوه الحيط ليه ليه يمشي جوه الحيط ولا جنب الحيط هس بس حتى البنات البناتما كانوا يتكلمون بس يا بنت يا مقصفت الرقبة طب مقصفت الرقبة ليه ليه مقصفت الرقبة ما تسيبها تتكلم وتعبر تقولك ايه اللي في نفسها ايه عايزها ايه وانت توجهها يبقى لما تعلم ابنك الصراحة حتى معاك لو انت غلطان قل لابنك انا غلطان مفيش مشكلة والله ما فيها مشكله الله سبحان الله علشان كده يقول ربي ابنك يربيك انا ما انسى كان محمد ابني ده صغير ويحب يركب ورايا في العربية فيوقف ويمسك في كتف كده ويبقى دماغه هنا كده عشان عايز يتفرج يعني على البربليز بتاع العربية والعربيه ماشيه يعني كان صغير وانا مربيه بقى على ايه اوعى ترمي حاجة في الشارع على الله مش عارف ايه الكلام ولما يغلط يقول استغفر الله هتعمل كده تاني لا مش هعمل كده تاني سامحني يا رب وكلف ده المهم كان مرة واقف ودماغه هنا كده وانا عندي التهاب مزمن في جيوب الانفية انا مش ببرر انا غلطان أنا غلطان بدور على منديل فما منديل فايه تفت في الشارع والله على طول انا خلصت التفة دي ولقيته بيخبط على كدفة بابا نعم حضرتك غلطان حضرتك غلطان قلت له اي انا غلطان قول انا اسف قلت أنا آسف يا محمد هتعمل كده تاني قلت له لا ما خلاص يا محمد بقى ما هي <تصفيق> خلصوا هم الثلاث حاجات <تصفيق> هم الثلاث حاجات اللي أنا علمتهم له قلت امنتوا بالله علم ابنك يعلمك صح هم الثلاث حاجات على طول فانت لما تعلم ابنك كده يعني سبحان الله بنتي عندها ثلاث بنات لا الله يبارك لها يا ربي فيهم لما تقول لي العيال عيال بنات صغيرين انتوا لا من فضلك يا مريم من فضلك يا جنة من فضلك يا علياء من فضلك بص الكلمة من فضلك انت بتقول لابنك من فضلك لا انت عشان تتعلمها فطلعوا البنات خلاص طبيعي هاده يجي كلمك من فضلك يا عم من فضلك يا عمو من فضلك يا من فضلك يا, من فضلك, يا من فضلك كذلك لما تعلم ابنك الصراحة والجراءة حتى معاك غلطان قول انا غلطان انا حفيدي وجدي الصغير بينرفزني مرة كده وبعدين قلت يعني, يعني يعني يعني ضربك على وشك قال لي الضرب على الوش حرام يا جده قلت له انا اسف انا ااسف يا واجد حقك علي ماليش انا غلطان انا غلطان وانا ااسف وكررتها اكتر من مرة انا ااسف عشان يتعلم اذا كان بابا جده لما بيغلط بيتأسف انا لما غلط ما تأسفش ينشأ الولد على الرجولة على الرجولة على التمسك بالحق ما يطلعش خانع ان انا مثلا غلطت انا غلطت انا تجيلك انا تجيلك على وجشك انت قال مش غلطان امشي انا قال تقول لي غلطان خلاص باظ شخصيته اتحطمت انما لما بتدي له قدامه بيبقى متمسك به فالرب اولادنا على الرجولة في الكلام معانا والقوة في الحق وغلطان بقول انا غلطان لما بيكبر بقى بعلمه بقى ايه بقى موضوع المسجد الاقصى بالبيان الجميل اللي عمله دكتورنا الحبيب فضيله الشيخ عبد السلام ربنا يعزه ويبارك له يا ربي والعيال يشوفوا المناظر يعني هو لما اوجه سؤال في المؤتمر معظمنا ما عرفش يجاوب عليه لي لأن إحنا ما تعلمناهش دي احنا زي ما يقولون فعلا بعاطفة وبحب آه. لكن عايزين اللي يقول لنا وريني ورئيني المسجد الاقصى مش قبة السخرة مش القبة اللي, اللي هي الال دي ولا الال الفضي هم مين اللي عمل كده كانوا دايما اليهود لما الال ينشروا دي, ينشروا دي ليه اهي المسجد الأقصى, هو المسجد الأقصى عشان لما يهد المسجد الأقصى الحقيقي لا, لا ما تخافوش ده ما فيش هد ولا حاجة ده المسجد أهو لا مش أهو لا دي قبة الصخرة مش المسجد فنعلم أولادنا دي نعلم أولادنا فين المسجد الأقصى فين الأبواب بتاعته فين اللي كذا الشو اللي كان هيحصل ده ما حصلش أعظون متوزع على حضراتكو ياريت كل واحد يقرأ فيه ويحفظه ويعلمه الأولاده يعلموا الاولاده لما نبص على الجزيرة في الاخبار او عاملة مثلا تقرير او حاجة عن فلسطين اخلي ابني موجود جنبي واقول له تعالى فرج شوف يا حبيبي بيعملوا ايه في الفلسطينيين شوف بيعملوا ايه في في, في اخوانك التلامزة انت رحت المدرسة امن شوف دول ده انا شفت مناظر العيال قاعدة في الشارع بتدرس اليهود ما خلهمش يعدوا من المعبر قاعدوا والمدرسة قاعدت قدامهم على الارض كده وادرس لهم سبحانك يا رب سبحانك يا رب اهم دول الرجال ودول اللي حيطلعوا رجالة فعلا والله لانهم تربوا على ايه على الشدة على الشدة مش على الرخاء لا متربين ولذلك شفت انت العيال في فلسطين سبحان الله الساروخ نازل يا دوب سخن لسه والدخان طالع ودول بيجروا على موقع الضرب ويطلعهم ويشيلوا ويحطوا اخ لي في انجلترا براح هناك في فلسطين بيحكي لي يقول لي اقسم بالله يا اخوة دي زكيبة كبيرة كده يمكن والله انا ما اقدر اشلها وانا راجل وجاء ولد عنده خمستاشر سنة حضنها بسدره كده ومشي بيها اقول لا اله الا الله ايه ده ايه ده؟ اه دول اولاد متربيين متربيين تربية تربية عملية انت بتنام امن مع امراتك هو نايم لو سمع ازيز طيارة بيقول يا رب بستر ساروخ نازل عليا هو ساروخ نازل عليا ودي المحرقة الحقيقية اللي حصلت في غزة مش اللي جاي عمال يحضر لي محرقة ويحط لي بتاع ما هو كان جنبك محرقة هي روحت فين وما روحتش ليه حسبنا الله ونعم الوكيل مش دول اللي حينصرونا علشان كده لازم نعلم أولادنا الجهاد ونعلم أولادنا القوة والشجاعة والبطولة ونجيب لهم قصص الصحابة فيتربوا عليها نسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهنا وان ينفعنا بما علمنا اللهم انبت اولادنا نباتا حسنا اللهم اعزهم بالاسلام واعز الاسلام بهم واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين اللهم احفظهم وحافظ عليهم من الانحراف ومن الصحبة السوء والمخدرات والخمر والزنا ومن كل ما يغضبك يا رب العالمين اللهم واكرم الذين يريدون الزواج بالزوجات الصالحات واكرم الاخوات بالازواج الصالحين واخلف على الذين تزوجوا بالخير يا رب العالمين وزدنا جميعا من فضلك فإنا اليك من الراغبين اللهم حببنا الى زوجاتنا ,وحبب زوجاتنا الينا واصلحنا لزوجاتنا واصلح زوجاتنا لنا يا رب العالمين الف بين قلوبنا وقلوب زوجاتنا على الحق والخير وجنبنا و... وإياهن المشاكل والنكد والزعل والخصام يا رب العالمين اللهم أعنا مع زوجاتنا على أن نقيم حدودك وعلى أن نربي أولادنا تربية إسلامية اللهم رب أولادنا وبناتنا كما تحب وترضى اجعلهم من الناجحين الفالحين المتفوقين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم منصر الإسلام وأعز المسلمين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر وثبت المسلمين المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين في فلسطين وفي غزة وفي العراق وفي افغانستان والصومال والشيشان والسودان وارتريا وفي كل مكان اللهم اذن لشريعتك ان تحكم الارض وان تسود اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه واعنه لكل خير ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه واجعل تدبيره تدميره واجعل الكرة عليه اللهم اجعل لاخواننا في غزة فرجا ومخرجا مما هم فيه اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا مما هم فيه اللهم افتح لهم المعابر يا رب العالمين اللهم من اغلق عليهم معبرا فاغلق في وجهه ابواب الخير وانتقم منه في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين امين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله رب.